غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألف لام ميم أحسب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 إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله